شبكة مزامير آل داود بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر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 دمن يحتى مقتنعا